محكمه الضم تولي قراراتنا مفهومه وبدون اي دلائل كل مره يخلون سبب عشان يدخلوا السودان لكن دع على جوسسنا ان شاء الله على جوسسنا على قول السيد الرئيس عمر البشير بقول لهم كلهم مو دي المحكمه الجنائيه هو هذا المحكمه وقول له من وقف على المحكمه ايه القسمه دي يا ابنيس ها موافقوا ان شابك يلبشير بدي ارفع لك واحد تقرير انه سير سير يا البشير الكلب بقلب وانت تبقى كبير مقتول في يوم تبرع اوه طلع صح واعمل بحث حترجع كل شعبك وراك وي سوداني قسيم معاه عطاء المحكم ما يخشوا البر يطالعين لينا بغرار بيقول لي كونكامب والحمار يي معطنا به في الاخبار انا في ناس بين بيت محتار كلامه كده زي خيال قبل البشير طلبوا اثنين اللي بعدينا الوضع شال سبت شويه بال la hawla talibin rais dawla talibin rais dawla talibin rais dawla kohambo لو تطيع ما حنسلم عمر البشير البشير ما يخاف الخطر جوا عينك في غمه غطر بعدين وين السعودية خلى حالتك ما عاديه وبالسلامه في السودان وسي بمصر بكع فرمان وتابلو لو تطيع ما حنسلم عمر البشير البشير ما يخاف الخطر جوا عينك في غمه غطر بعدين وين السعودية خلى حالتك ما عاديه وبالسلامه في السودان وسي بمصر ايو الكوك وكتير جميل بين امريكا واسرائيل اتمنى تكونوا متذكري لما ضربوا صدام حسين اسرائيل لقيت الناس ساحين طوال يضربوا في فلسطين وانته زمان من افغانستان والسخلاص دور السودان دور السودان دور السودان والحال غيايا في ايران ما تضلل ارهابيين دي مشكلة اسلام ومسلمين اتمنى اكون وصلت في جراو من غير ناخذ العبره هو العبره اللي بلا يعتبر وفيك يا اخي خلاص قلب الحبيب يا شعب يا سوداني بوق يلا اصحى من النوم ما مسلمين كان جو بنصم له حرب شهيد مرحوم ما مسلمين كان جو بنصم له حرب شهيد مرحوم لا حول لا حول دايرين العرب دوله دوله بوخامو لو تطير ما حنسلم عمر البشير البشير ما يخاف الخطر جوا عينك في غمة غطر بعدية وين السعودية خلى حالتك ما عادية وبالسلامة في السودان وسي بمصر تيك آفرمان أو كامبو لو تطير ما حنسلم عمر البشير البشير ما يخاف الخطر Jua ainak ti ghimat ghatar Bahadiyah win? Al-Saudiya Khla haltak ma-a-adiyah Obis-salama Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Nisudan Heah Gallo Cambo Gallo Heahe